فأين من يريد الشهر وين من يبغى الشهادة وين من يبغى الشهادة مخلصا والها تمنى في سبيل الله يسوق العمر وبيعزز كفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى جعفر والبرا والغافق وابن الرواحة وإن يغش شهادة مخلص والها تمنى في سبيل الله يسوق العمر ويعزز الففاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمشنى مثل جعفر والبرا والغافق وابن الرواحة أنت يوم طبل الحرب دنا مسلم يصرخ وين كيف ما نسمع صياحات ما نسمع صياحات ما نسمع صياحات دنا جلكهلا وصرخ الطبل يرضع مبجي عنا والجريح اللي مطوض وتالم من جراحه قبل الحرب دنا مسلم من يصرخ وينخاف ما نسمع صياحه في ما نسمع صياحه دمعت القل وصر صدفي الضعم والجريح اللي مطوق وتألم من جراحه. شعب يرهد فطنا كيف نرضى الظلم للمسلم ونكبل للوقاحة وين من يبغى الشهادة وين من يبغى الشهادة مخلصن والهاتمنا في سبيل الله يسوق العمر ويعزز الكفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبرا والغافقى ابن الرواحه مهما نضرب عدو بننا منا ومنا مير وين المسلم اللي شال روحه فقراف ابن الرواحه لازمنا ننفعت يوم نشيل في الغزوة كفن يوم يرمع مر زاده للجهاد اخذ سلاح سلاح يدا من لا ومن دمر وين المسلم يوم نمشي في المغزا كفنا زمان فات يوم المال كثر ما فتنا يوم طارق يحرق المركب ولا يعرف سباحا وين من يبغى شهادة وين من يبغى شهادة مخلص والهتمنا في سبيل الله يسوق العمر ويعزز الفاعة. مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبرا والغافقي وابن الرواحه يومي قاعد تحطي سارمة والن يوم نطلب الشهادة والعدو نطهر رماحة نطهر رماحة يوم كن قلب واحد راي واحد يوم كن يوم كالبروم يخذل البصوة بدل نباحة يوم قائد نطي نسافر ما تونى يوم نطلب الشهاده والعدو ننحر ما حطر ما خاطر قلب واحد راي واحد يوم كنا يوم كل بروم يخذل بالصوابه النباحه ساكتين من ردات الحظ ولا من جبنة يا عروبه يا عروبه كذ ما فينا نصاحا والشهادة مثل الصن والهات في سبيل الله يسوق العمر ويعزس الفاحا مثل زيد مثل مصعب مثل حمزة والمسنّا مثل جعفر والبرا والغافجي وابن الرواحا من يبغى الشهادة مثل الصن والهات في سبيل الله يسوق العمر ويعزس الفاحا مثل زاد مثل مصعب مثل حمزة والمسنن مثل جعفر والبرا والغافق وبنروا